<تصفيق> الحمد لله الذي أعود عن حكمة أهلها وعلم آدم الأسفاق كلها الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه Oh uh -huh. ki je tisti, ki nas je جاء من ويبقى ويبقى ويحشى ويحشى من يغفل بلقائه ويغافل دعاه ويغفل بحظه ويخشى ويخشى حق الله اللهم اهد قلوبنا من الرفاق وعم I wow. اللهم صلِّ وسلِّ المبارِ